يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب يَرَهُ لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما العقبة Fekurakab, e u i tamum, fi e u min, dime srabe, et imende mekarabbe, e u 119. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة